قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستوشوا ثيابهم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 وَقَد أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَجِد الظَّالِمِينَ إلَّا ضلالا مما خطيئاتهم الْأُورِقُ الْأُورِقُ نارا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا من مِن دُونِ اللَّهِ أنصارا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل, ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا